يقتربت الساعة وشق القمر وإيروا آيتين يعرضوا وإيروا آيتين يعرضوا ويقولوا سحهم مستمر وكذبوا واتبعوا أهوائهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فماتوا للنذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء يقر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث يخرجون من الأجداث كأنكم جراد متشير مهتعين إلى الداع مهتعين إلى الداع يقول الكافرون يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء نهمر وفجرنا الارض عيونها وفجرنا الارض عيونها فانتق الماء على امر قد قدر وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَنْوَاحٍ وَدَسُّرَ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كَفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا, ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقل يسرنا القرآن للذكر فغل من مدكر كذبت ثمد بن نذر فقالوا أبشرًا مثلنا فقالوا أبشرًا من واحدًا نتبعه إن إن إذا لف ظلله وسعر أُلقي الذكر عليه منه بيننا بل هو كذاب أشر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 إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتذر ولقد يسرنا القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت قوم نوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل, إلا آل نوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد راوده عظيمه ولقد أدرهم بضشتنا ولقد أدرهم بضشتنا فتمارب النذر ولقد راوده عظيمه فطمسنا أعينهم فذوق عذابه النذر ولقد صبحهم بكره عذابهم مستقر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 فكفاركم خير من أولئكم أم لكم براء في الزبر أم لك براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أذغ وأمر إن المجرمين في ظلال إن المجرمين في ظلال في ضلال وسعور يوم يسحبون في النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ذوقوا مس سقر ان المجرمين في ضلال في ضلال وسعور يوم يسحبون في النار يوم يسحبون في